الصلاة بنتكلم إن شاء الله في القسم الثاني من الموضوعات المكررة علينا اللي هو كتاب الصلاة فكتاب الصلاة يعني يعني هنبين أحكام الصلاة هنبين يا اه يعني الأحكام المتعلقة بالصلاة مش حبيبينا احنا هنتكلم في احكام الصلاة وعشان كده يقولوا كتاب الصلاة كتاب ايه يعني الجزئية اللي متعلقة بالصلاة الجزئية متعلقة ايه بالصلاه حطها في كتاب واحد انا كنت قلت زمان كده افتكر انه كتاب الفقه ده زي الرجل الفكهاني اللي عن نصة الشارع جايب البرتقال وحطه كله وراء بعض بسرة وسكري وبلدي قال ايوه بس حاطت كلهم مع بعض وقال لا كل واحد في حزامه او في عديايته ومحطوط بس كلهم مع بعض مفتقار المنجع كذا, كذا كذا قال آه قال يبقى اذا انا بتكلم عن الصلاه صح وليه الصلاه دي فيها انواع متعددة فيها انواع متعددة من الصلة صلاة السنة وصلاة فرض وصلاة جنازة وصلاة استخارة وكذا وكذا صلوات متعددة قال يبقى إذن هو يتكلم عن كتاب الصلاة يعني عن الأحكام المتعلقة بالصلاة الأحكام المتعلقة إيه بالصلاة فعشان كده لما يقول لك كتاب الصلاة يقول كتاب يعني الحاجة ده الكتاب اللي أنت بتكلم فيه ده موجود فيه كتب كسرة الصيام والذكرة الحاجة قال هو أفرد كل مجموعة من العبادات بكتاب خاص يعني بأحكام خاصة تتعلق بالباب ده هو بس مش كده يا مولانا فإحنا لما جينا نتكلم عن الطهار الوضوء وتامه والمسعى وإزالة المجاسة قال كله ده متعلق بالطهار إذا كتاب الطهارة بيشمل عدة فصول يشمل عدة ايه وكذلك لما نيجي نتكلم في الصلاة هنتكلم على عدة فصول في الصلاة كل فصل بيختص بحكم معين مش حبيبنا تقول كتاب الصلاه يعني قال كتاب مبتدا والصلاه خبر شو تعرف في النحو بقى ايوه يبقى اذا كتاب مبتدا والصلاه خبر يعني لما اقول لك كتاب الصلاه جمله مفيده يحسن السكوت عليه يعني افادتك معنى ولا افادتك شيء افادتك معنى ان انت هتعرف إن دي كتاب الصلاه طيب يقول كتاب الصلاه قال مبتدا وخبر المبتدا والخبر قالوا دولي خبر لمبتدا محذوف خبر لمبتدا ايه يعني هذا كتاب الصلاه هذا كتاب ايه يبقى كلمه هذا مبتدا وكتاب مبتدا ثان والصلاه خبر المبتدا الثاني وخبر وخبر لمبتدا الأولان حتى بس في اللغة كده عشان تبقوا عارفينها خلاص. قال الخبر الجملة اسمية بهذا اسم إشارة وكتاب اسم إشارة اسم والصلاة اسم يبقى يبقى كله اسماء وأول اسم يقع في الجملة نقول عليه مبتدا محمد علي زينب علي قال كله بدل بودي أبي كلام يبقى مبتدا طالما اسم سواء كان اسم صريح أو اسم إشارة أو اسم وصو ماش حبيتنا. ينفع أما نقول كتاب والصلاة كتاب مضاف والصلاة مضاف ليه والمضاف والمضاف ليه خبر لمبتدى محزوب تقديره هذا كتاب يعني على أي الأوجوه هنمشي معك أما لا تخافش <تصفيق> نعم جمدين طبعوها تنكسر يا عبيب يا جامد نقول إحنا فاهمين في النحو إنما جامد يبقى هتنكسر وإحنا لا نرجو لك هذا إن شاء الله ربنا يسلمنا ويسلمكم جميعاً شاعر. طيب هو بيتكلم بقى قلنا ده قال يبقى فيه جملة, جملة يا ريت ده. الكتاب ده جملة من العلم الكتاب جملة من العلم مشتمل على أبواب وفصول الكتاب جملة من العلم من العلم زي على أبواب وفصول مش حبيبنا لا مولانا هذا شيء آخر. سأل البخاري تقسيم من ناحي الفقهية ماشي معان نعم من ناحي الحديثية ما نقدرش نقسمه هنا بالط دي هذه مش حبيبنا ما شاء الله طيب الأبواب قلنا الباب في اللغة ما يتوصل به إلا غير الباب في اللغة عبارة عن ايه لواني قفليني الباب هاعرف اطلع بره اذا بدل في باب يبقى هتوصل للخارج هتوصل ايه فيقولوا الباب ما يتوصل به الى غيره لان انت لو بقت في حته سد لا تعرف تطلع ولا تخرج ولا حتى تدخل عليك ولا اي حاجة صح ايه فالباب في اللغة ما يتوصل به الى غيره قال الامال في الاصطلاح جملة من العلم مجتملة على فصول نزلنا بقى ما قلناش ابوه صح ولا ايه؟ نحن الكتاب قال الكتاب ده معرفته قال عشاني قال في اللغة يقولون عنه الضم والجمع قال ضمن حروف وضمن كلمات وضمن جمل استطلع عمدنا حساب الضم والجمع قال ده في اللغة يقولون يعني عند علم فق البقا بقول على الكتاب اسم لجملة من العلم بل مجتمعة على أقوال وفصول ونساء ما شاء كده ما شت داريت بالأيام يبقى إحنا عرفنا الكتاب اسم ضمنا من العلم فيها كتب كأبواب كتاب فصول بسك لما جينا نعرف الكتاب في ده الكتاب دهو في أبواب هل كان عن أفضل صلى الله عليه وسلم وعلى صلى ما يقول الكتاب في أبواب ده إيه هو في اللغة ما يتوصل دي الى اريت دي طب دبليو ما عنديش قرايه بيقول جمله من العلم مازال اوليا اعرف بس دي كانت بتتكلم على اكونت الفلوس على كانت تتكلم على اللي بعده الوصول مش على فصول ماشي حابير؟ ماشي حابير؟ ماشي حابير؟ ما شرب؟ قطط الفصل ايوه الحاجز من الشائل الحاجز ضينا الشائل جان معناها جملة من عند مش بقى فصل دي عن الفصل بيحكم عليه مساتم عليه المساله قال في اللغه معناها السؤال كنت بتعمله فوزير يا حبيبنا مش الفوازير عباره عن إيه؟ سؤال عاوزين اجابه عليه صفه ده ايه بل ايوه يبقى المساله في اللغه سؤال وفي المصطلح بقى ايه بل جمله من العلم تحتاج اذا دليل وقت هل اي حاجه ده على صح ولا باب الصلوات المفضله مش بقى الصلوات حافيت عليه صلاته آه إذا أن أنا عندي صلات من العدد مش, مش صلاة واحد لأنه لو كان صلاة واحد كان يبقى في ردة واحدة. أنا قال صلاة و قال جم يقول فردها صلاة. سأقول جم عندي قال أنا عندي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء باقيا أنا عندي كان خامس الصلاة وعشان كده قلت. قام بالصلوات والصراوات لاحظوا ان الله عز وجل قال ولا ايه ما كانش فعال ما كانش ايه طه عشان يبقى عشان كده اهو ده بالصلوات والمظروطه وعليها المظروطه قال يعني ايه هو كده قال يعني لازم عليك شرعا ان تعملها وان تتيما فاذا اقمتها وان تركتها وقبت على فصلها فجب هي مفروضة بل يعني مطلوب من العبد العلواء بل قد على الصلاة وربنا بل اقيم طيب كلمة أقيم يعني يطلب الله عز وجل منا إقامة الصلاة بل لما يطلبها منا الامر من الاعلى إلى الأدنى الام ام طبعا لان من فرض واجب يساوي الجراجات لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولكن يجب ان يكون هناك امر اخر يجب ان يكون هناك امر اخر يجب ان يكون هناك امر في يجب ان يجب ان على الأحكام يقول لك يجب ان يكون هناك امر اخر يجب ان يكون هناك امر اخر يجب ان يجب ان يكون مواجبة يعني معمولين بإخرافها وإذن إعناك وإذن أنا عمي للأمر الأعلى في الأذنى يغضرين للجوم والإلهام للإذن الأعلى روحه وقع الأذنى ناشتك في أفضل أفضل تردأ الأمر طبق في أفضل الأمر لا النفس عرام. عرام. يعني حرام أرام يعني يعني لم من عن من عن من الابتعاد من هذا الأمر من عباد من ربط كذا من إجنهي أو أعظم كومة الحمد لله عظيم إنه بتقبل وإنما دم المسلم أعظم خرمتهم وقالت حاجة الوداع إن دماءهم وأما رقم عليكم وعشان كده يا حبايبنا إنه مبيش دم في الإسلام في يعني مش إحنا زي ما بيقوله دم المسلم مريش دماء لقينا لقينا عند المسلمين لعشان شلعا طبنا قال أمام لما يجي يقتل إنسان القاتل يبقى صحص سحباناني قلت القتل ولم قتل القاتل ولم يعرف القاتل خلاص يعني توقية توقيت مجلوب؟ لا لا لا لا إن كان في برسعي. من جيب خمسين من الأهل فقط صعيد الذين كانوا مضبولين بصعة بالله الاسمقراميين الخزامة أنهم لم يعرفوا له قاتلة هم يعرفوا إذا أقسموا يجيب خمسين وبذلك يتكثر أفرقه انا لما يجيب خمسين وبذلك مجابوش بل إذن الدولة يعني زي جمال المسلمين يتعمل فيها فيه. حملات كتابة حمالين؟ هل هو المتباكسة والسلافة في, في الناس في في في فعلى المسلمين يعني المكان السلافة الإسلامي خمسين من أهل يعني هو في عشان يجيبوا كورسائي ما بيجيب الناس خمسين لأنه هو ما شاعر ولا راح ولا كفل أعنفر فالتحالفهم خمسين واحد مش أصبعهم لخمسة ولكياتها فلا خمسين واحد بل لم يحب الجهد من ذاك يأخيني فالتحالف لاحبش حق القاتل فالتحالفهم بقى لا يعني وعشان اللي يوم بنيان الله ملعون هذا هدم بنيان سمع أنت لما كلنا نجد أن أشفت بصفة كده وميجيب أي حاجة بسيدي كده أتاهم بسيدي على عالشان سمع الله عشان بيجيب تعتديت على تريد ثم بيجيب تعتديت على تريد سمع الله بيجيب تعتدي على قبل السرنسان وعلى, مجيب وعلى مجيب يقول لفجأ مش عارفين الشريعة ولا بتنفض باي باي عشان لبا نجدها لحبات منبول شهداء كان يجيب بعضهم عالش شهداء خارج. من خارج كان يدفع, يدفع عن دين وعن وطنه وما تعلمون ليسوا هذا على الإطلاق ولا يستحقوا في الكلام اللي احنا عملي نقوله ده وقال بالثلاثين الملي احنا منشطرشي قالوا على بعض بالثلاثين الملي حسنا من جيبك مستطعني مين من راح يعطيك على الناس لأما كده قماني يجين على الابو اللي يجين ما يعلميش عشان هذا ممكن الواحدين من الدكام لا يعلم فطورة ولا يعلم الشعب أن يعلم دين الله شكراً أثر أكرامهم الله أغلب هذا أمر حلال أحد الله حتى أدن كمن من أخير شيء فأنتبه من لا من فانا اعتقد على نظير بدل يجوز من غير بدل ابنك صح وليك صح العدل اننا في القتل الخطر مفيش مش قصاص اغناكم في فرقك ما فيش حد في المحل إنما حدث بالمشاكل وشكل داخل بل قتل دا بل بمراكش مقصود القتل بل بل بل بل مقصود بل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 انما يبقى إنما لو قتل خطأ أهله وعصباته يتحملوا معاه وصيبتها مقصطة على كانت أخفها يعني مقصطة على كان ويتحملها مع قال عشان يساعده في التاريخ وعشان كده الواحد ينبونه وصيبه كده صح بقى. بقى يعني معناها في المنطقة يعني انت عشان انت عامل حاجه هي انت انت عارف كده صحنا عن ايه عن الوقايه الوقايه مين مش هتكلم بعد كده انما دلوقتي ربنا بيقول لك ان انا كابونيه دي مهمه بيها ايه التواصل بتاع لو يا هو ماد. لا تستنى عرفش إيه ايه يا عم انا حاجه عادش عادش وعشان كده المتبنيين بعضهم أو بعضهم يأمر بعضهم أو بعض يأمرون بالمنكر اه تقول كده بنقول إنه عندنا في الإسلام نتكلم عن أحكام الصلاة فالحكم معناه في الوصول طلبه هو أمر صلاة ما هو إيه؟ أمر يبقى أني عندي الكلام على أبواف الصلاة المفروضة يعني الواجب على الإنسان الخيام بها فإن عملها برأة ذنة وأسيد وإن تركها لم تبرأ ذنة ولعاقة مش يقول قال الصلاة يكون وقت ولا يقول لك وقت يبقى ايه يقول لك ان هناك ايه يقول لك ان هناك الحديث خمس صلوات ان هناك ايه يقول لك ان هناك ايه يقول لك ان هناك ايه يقول لك ان هناك قال لي إيه وقته وقت قال عشان لما في الوقت يبقى أنت يا تبقى هذا خارج الوقت يبقى الوقت فتبقى أني تبقى قضاء تبقى أيوة وعشان كده تسمع نفسك كده فتبقى إيه؟ تبقى إيه؟ أيوة قال لما وخرج قال لكن لن تقوم بمشاهده المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن ممكن المشاهدات ممكن تتمكن من المشاهدات كل من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات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 لكن العدوية ما يتعشى في المرحل في الوقت فاليانا قد يجيس سبب نتخل المرحل يه سببان؟ دخل الوقت بتاع المرحل ما دخل, دخل الشيطة صدق للوقت بإذن عميهما ينصح الماني أقالك لأنه في المكان اللي يحددوني رحوان لأنه قد يتعشى الصلاة كانت عم العامل إلاها وقت معين ومعدد اكيد نصورات على الكليف في الشام في دراغه تاكاي و قرعه طبقه انا فكرتها كان عارف جو عارف من الوالد صلاه عددنا في المملكه صلواتنا دي نعمل في مثلنا في مثلنا في في في مثلنا في مثلنا في مثلنا في مثلنا في مثلنا في مثلنا في مثلنا في مثلنا في في مثلنا في مثلنا في كان, كان في وبالنجم هم قلت لما رحت البيش وقت تسلحك وبلغت منك من القصد ومعرفش إليه عشان تعرف ترسل معرفش عرفتها إنما لو أنت تقول تليه بعد كتاب تشتشت عرفة إنما لو أنتبعت بالكبال وضع رأت لكتب دون تعرف تكمل عرفة الشمس والقمر والنجوم دي علامات تسألونك عن الأهلة تقول إيه مواكين والناس وقت عكسين إلا مواعين وحيث معرفش من قالوا من العشق التاليس الذي على حين الصرب أو بدأ موضوع الفجر يقول لك نعمل على إسرائيل في أول موضوع أول مبضل يعني يعني يقولون واشربون حتى يتبدي لكم الخيط الأجمد من الخيط الاسود اللي احنا نقول عليه بقل الفجر الصالحة الفجر ايه يعني ايه الفجر صار يعني تامة تامة مش هيك بعده حاجه تانيه تقول مش حلو انما الفجر الكاذب نور يسقط في وقت السماء بتظن انه الفجر وبعد كده فينا تغير تانيه يقول عن الفجر التانيه الفجر ومن ونحن ترافقنا سبحانه وتعالى ان بعض الحيوانات يعينوك على تحديد الوقت الديك بتاعت ثلاثه مولات ايوه بأكد بأكد قبل الوقت بحوالي 6 ساعة ايوه عند الديك مش انت كده قلت ما ما راح وقته في عجل السعادة المعنى المعنى الإنسان إنه هناك بعض الأشياء تشارك في هذه الأشياء فسلاح الجزء تقول عليه امر عصيين أمر عصيين لأنه يساعد على حالات الصلاة لآخر كان عشان كده من وقت ما عليهم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 ونظر الضوء بالألواء قال حين زالت الشمس يعني حين زالت الشمس يعني ملا بشيء الشمس ملا تفهماتش الثالث لأنه لما يكون هو أكيد الإنسان هو أكيد والشمس عم يضيلي على راسه بجش تحت سدوله خياله تحت الجديد يعني ملا بشيء خياله على الأرض يعني يبقى قوله وما فيه شيء يتنفقه للطرفة ولا وما يجب أن واللي بيجوز ذره ذره الشمس واحنا على ان عليه السالب بتاعه شتت الماده دي ان الشمس فلم مش هناك من يكون هناك من يكون هناك من عن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون من يكون عن وسط السماء من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من و Spoح على مروبنا و لما بدا خيال الانسان بوضع على الارض ساعتنا 50 سمس و فيالا ع поставتنا 50 سمس شيء العصر بساعت غروري الشمس وقالوا الشمس غارت تعني. قال الشمس لما ينطيك الطب فرصة انتم تشوفوها كده في المستورة والأسلام قال هنالك تسترب عليك احمره فعليك تريد سمع ايه؟ قول ساعة النوم قال ايه وصلنا قول بقريب وجال لما غابت الهالة اللي حواليه الشمس اللي يكون عليها شقة الأحمر يعني النوم الأحمر وضوط أحمر وسطل حواليه الشمس لما بتاهم ثورت لها حوالي ساعة أو ساعة بروفر خطا خالص ده قال لي العشاء صدر والعش ده ابو في المواعيد أيضا هو في اول يوم حددوا البدايه الاول يوم يوم هيحددوا ايه قالوا مش قالوا ساعه ما صار ظل كل شيء مستو وقفضه هو هو في العصر بسجر ساعة مصابة صدق سنة وقفضه في العصر لما صار من مرتين يعني أنا عن السجر وقفضه في عصر بل هو كانوا بدأ في المرة السنة في العصر لما صار مدينة ثمانية سنة المغرب هو ما المغرب غريب يعني وقت واحد الوقت ايه؟ العشاء قالوا بعد نص الليل وبعدين قالوا يا محمد هذا وقت الانبياء من وقت الوقت وقت ايه؟ اللي كان مفروض على الصبح او كان واللي كان بفوت على الظهر على العصر واللي وبنزين بغى يسمى شخص الشخص الجمري والوقت بالنسبه للصلاه الخمسين ما بين هذين الوقتين وبنزعت البدايه تقرا نهايه وبدايه الدور والهيكل بدايه العصر والهيكل بدايه المغرب مش من على ان الصلاه لها بعاد مؤقت قول الله عز ان كانت على انها كتابه محفدة. يعني لها وقت محدد والراجل حافظ على بصفحة بصفحة. بل كل يحتاج من صاحب الشركه محمد عبد عمليا بناء على تعليمات يعني بديش حاجة عليك بس هات الكلام مش حريه كل لك احنا عارفه ان الصوره المفروضه ولكن خمسة ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون يعني اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب لا البتاية نرفع عنك القطة يعني مش على اليوم بل مش عقبك على بس الخارج حتى تلعبك تبقية أجواء من نام عن صلاة في أو عنها ذكرها لا يفضأ بطلها ذلك مش حاجة تحمي بحليها وعشان كلها ما عليشي فتحنا اللي فتحه هاي الصلاة عن حدث مين من عين يخلقوه حتى لو في النعو يوم مدعمه أنا سجولي عن صلاة الصلاة تبقى جزاء ولا الصلاة وإنسا بتاعك مين تبقى المرضى انا تبقى المرضى تبقى عن صلاة الشعبه تبقى عن صلاة فاليجب إذا نحن نتكلم على كده لا يجب أن تؤدي عبادة المخصوصة منك إلا حين تكون وقتها إلا حين تكون إيه؟ تكون وقتها تكون أهلاً وقتها لم الوقت وعشان بالنسبة للصلاة بالأيضان لها شروط الوقت وشرط الوقت معناه أن الأمر المعلّف في حدود الوقت في حدود الوقت شروط الصلاه وجد الوقت وجد الصلاة ما الوقت إن حاجاتنا إحنا كلنا نلعب أيام زمان منزلنا كلنا ونطلعنا كلنا صح ولا بمعنى إذا موجود الشارع اللي هو السبب موجود المسجد من عدم المسجد من عدم المسجد صح ولا صح ولا أيوة وعشان كده كل وقت شرط في وجود الصلاة بمعنى إذا دخل الوقت وكبت الصوت. ما دخلش الوقت لم تكن الصوت. دخل الوقت وما صال بنيت سي يمكنك دي معنى بي ايه؟ القمار يمكنك إذن احنا رجوع الشرق السبب الشرق المتعلم المشهور او المسلم بل بدوداً بل وعدماً بدوداً وعدماً بدوداً وعدماً لكن الصلاة تلدوه في الشرق كده بكرت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 لها من قريب ولا معيد ولو صليت تجيب عليك التعالى ولو صليت في الوقت البنت أكتب في التعالى ما عليك شي حاجة خرج اللقص المتل يجب عليه سلطف عام سلطف عام مش حاليبنا مش حاليبنا بالجيزة نحن قلنا انو هذا اصبحت واجبة ولها وقت معين والدليل على هذا الوقت معيد الحل وحديث صلاه الجدير بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوله الوقت ما بين هذين الوقتين يبدا حتى في المعالم عشان ما يبداش حد يحب اليه عود وعشان كده بنقول لابد اللي يصلي بل يتحقق من دخول الوقت لا يصوم بالصوت لا يصوم بل لازم تتحقق من دخول الوقت عشان تصوم وتتحقق من خلوج الوقت عشان تفقق اذا اذا انا خد من هذا الشيء عشان تبدأ العبادة مقبوضة وسليلة ان شاء الله مش هيبني؟ ده القعدة ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ دي القعدة يا مولاد قد القعدة دي عليها استثناء الاستثناء يعني كان عني حاجة ده السابق ولكن يجب ان يكون هذا الشيء او يكون هذا الشيء يكون هذا الشيء يكون هذا الشيء هو هذا جمع يكون هذا الشيء يكون هذا الشيء يكون هذا الشيء يكون هذا الشيء يكون هذا دي الذي يكون هذا الشيء الذي يكون هذا الشيء الذي يكون هذا الشيء الذي يكون وهيشد تعاني شوية على قصر الوصطة يقولون ايه؟ النصر ما بل يموم تقولين إن انت تأكس وصولها كامل وقتها او تقالتها بعد وقتها وتتبقى الكلام معها عاو ادا مش كبار شيء مش مش الوقت خرجت من الوقت بسبب الضرورة بسبب هي السفر هي هي السفر وعشان يحافظوا عليه كذا بل انزل السفر ان البلد استحضر وهايقدم عليها طول في السفر بل وانا عم بوصل يكون عاصف اد بل انت تجمع مع العصف لما يتأخير يبقى الوقت يطول حرك عن وقته إنما السبب التأخير عندك هي لا التهاب ولا التشغل لك لا هو امر خارج عن وقتك والسفر فيموت لك في هذه الحاله ان تجمع ويبقى صلاه اداء وليس الصمام هذه ميزه تشجمع مثل ايه؟ التخليم او التأخرين بدان في أنجل لكن في الثلاث ساعة الثلاث وعندما يكون العصر من وقته وقت الثلاث وصليت وقت الثلاث وصليت وقت الثلاث انت عجلت بالأجل عن وقتها أي ونفرست عامل كلنا صحي لكي حالة الضروحة اليوم فقط ونفعات الضروحة جزء التأثير ونفعات التأثير ونفعات النساء فوق صحيح نفعات التأثير نعم؟ لو انت الانتوين في الناس إلى التأثير من المشكلة أو راجع ما فيش ولا على آه، أنا موت شاء ما على الله أنا م близوك الثقاب فكان فقى س tinhaكشبت، ش في وحشتهم الفؤية والخ Antán ل seldom年닝 in filth أنا هنا أنا دلوقتي دلوقتي لما ترجع المكان في البيت. ففي الساعة 11 ثلاث. فإذا أجمع تقدر العصر. لأنه مو في ممكن. يعني غدت رحت في بلد كبير. عشان أحنا في على في كانت I'm